بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البلد وتين أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قوم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماء انَّ الَّذِينَ يَتَسَاءَلُونَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ نَزَعَ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ الحريق الذين آمنوا وعملوا صالحا لهم جنات تجري من تحتها الانهر لك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد فَالْفَوْشَرَ تِكَ لَنْ شَذِيدٌ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الغفور هل أتاك حديث الجنود في العون وتمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب. وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحِ